6- استمع إلى الأسئلة الآتية وأجب عنها ثم اكتبها تحت الصورة المناسبة كما في المثال 1- من يعمل في المطبخ؟ الطباخ يعمل في المطبخ 2- من يعمل في المزرعة؟ 3- من تعمل في المكتب؟ 4- من يعمل في الطائرة؟ خمسة من تعمل في المستشفى؟